ليتقوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطلِ يُؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ بَعَى أَلَيسَ فِي جَهَنَمَ مَتَوَلِّي الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِ يَنْهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ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 قَدِروَ أَمِنَ بعد وَيَوْمَئِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ